وقالوا كنوا هودا أو نصارا تهتدوا قل بل مِنْ لَتَأذُرَهِ مَحَنِيثُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلوا أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وَمَا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 نحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أهل الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنهم ذَهُ مِنْ الله وَن الله بغافل عما تعملون تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون